قتل الإنسان مَا أكثر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه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 يوم يفرح المرء من اخيه وامه وابه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذ شان يغني وجوه يوم اذ مستره ضاحكه مستبشره ووجوه يوم تها قها قوت قلا إكهُ الكسة